وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أَلَّا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إِنَّهُ كان عبدا شكورا وقضينا إِلَى بَنِي فإسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا, فجاسوا خلال الديار وكان وعبا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم ام وَإِنْ أَسْتُ فلها فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ وجوهكم وليدخلوا المسجد الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أول مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْهُ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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتبنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الْإِنْسَانُ عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيَةَ الليل وجعلنا آيَةَ النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لِتَبْتَغُوا فضلا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 من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا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 إن تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفورا وآتف القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا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 أَفَلَا أَسْقِيكُمْ رَبُّكُمْ بِالدَّنِيْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَلَوْ كَانَ مَعْهُ آلهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا اللَّبْتَ غَوْ إِلَى ذي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوٌّ كَبِيرٌ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنَّ ٱلْأَكْثَرَ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراط وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفواط نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أَوْ كَمْ كَيْدٌ فَرَبُّكَ لَكُمُ الْأَمْثَالُ فضلوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورًا وَإِمَّنَ قَرِيَةٍ إلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَدْ لَيُوَمِّ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْقِتَابِ مَسْتُورَةً وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون وآتينا ثمودا الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا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 وإن كادوا ليستلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 سُنَّةَ ما قد أرسلنا قَدَّ لَكَ الرسولَ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَصَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا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 شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضا ونآب جانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء